قُل اَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ قُل اَنبِئُهُ كُن بِخَيْرٍ مِّن ذَلِك لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا ذَكَرْنَا فيها, فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله ذَكَرْنَا فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ